بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طاهاء طاها ما, ما, ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى وتل لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الاض والسموات العلى تنزيلا ممن خلق الاض والسموات العلى الله عمان على العرش استوى اللهنان على استوى لَ م فيِي السَّماواتِ وَما فِي الأرض وَماَا بَنَهُ ماَا وَماَا تحتَ الثَّوى لَ م في السمواتِ وَما فِي الأأَرضِ وَماَا بَهُ ماَا وَماَا ت تحت الثَّ وَإِنتَ يَهَر بِقَولِ فَإِنهُ يعَّ وَإِن يَهْدُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إلا هو له 124. وهل أتاك حديث موسى 125. إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا 126. إذ رأى نارا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُصُ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى اذن او اجد على النار هدى فلما اتانود يا موسى فلما اتانود يا موسى ربك فخلعنا عليك نربك فخلا لنا انك في الوادي المقدس قوا انك في الوادي المقدس قوا وانا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا فَوُكَفَ اسْتَمِرّ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لذكري صلي صلاه لذكري إن الساعة أكاد الساعه كل نفس بما تسعى ان الساعه اتيه اكاد لتجزى كل نفس بما تسعى لا يصدك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا اتوكل عليها واهش بها على غنمي ولي فيها ما ارب أخرى, اخرى قال القها يا موسى قال القها فألقاها فإذا, فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى قال خذها خف سان عيدها سيرتها الاولى واضم يدك الى جناحك تخرج بيض من غير سوء ان ايه أخرى فَكَيْفَ إِذَا جَنَاحُكَ تَخْرُجُ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنَّ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ قَرَّ اِذْهَبْ إِلَى انه قرا قال رب اشرح لي صدري وانا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري من لساني سا يفهُ قولي ي قولي ولي ووز من أهلي ولي ووز من أأَهلي هاون أخي هارون أخي أشد به أزري أشد به أزري واشركه في امري واشركه في أمري حككثيرا ونذكرك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا انك كنت بنا بصيرا وقال قد اوتيتس لك يا, أوتيت يا موسى ولقد مننا عليك مرة اخرى وَلَقدَدمَنًاَّا عَكَ مَضَّةً أُخْرىَ إِذْ أَوْ حَن إِلَ أُِّكَمَا يوحى إِذْ أَوْحَن إلَ أُم مِكَمَا يُحى انقذيه في التابوت فقذفيه في اليم فيلقه اليم بالساحل يأخذه عذول لوعده انقذيه في التابوت فقذفيه في اليم فيلقه اليم بالساحل يأخذه عذول لوعده وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ حِكْمَةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أدلكم على من يكفله إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن فرجعناك إلى أمك كَيْفَ قَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَن وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا وَقَتَلْتَ نَفْسًا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى فلبثت سنين في أهل مدين ثم على قدر يا موسى وصنعتك لنفسي, لنفسي اذهب انت واخوك باياتي ولا في ذكري اذهب انت واخوك ولا تنيا في ذكري اذھبا الى فرعون انه طغى اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعلّه يتذكر او يخشى فقولا له قولا لينا لعلّه يتذكر قال يا ربنا إننا نخاف أليم قال لا تخفَ إِنيِي مكم أسمأَرىَ تخف فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم فأحتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني قادجئناك بايه بآية ربك قادجئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى والسلام على من اتبع قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى إليأَ الذَب وَلَ مَنْ كَذذَّبَ وَتََّ قَالَ فَمَبّكُ ماَا ي مووسَ قَالَ فَمََبك ماَا مووسَ قَالَ وََبّون الذي عقكُ شيءَ خَقَهُثَُّ هَ قَابونَ الذي خلق كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الاولى قال فما بال القرون الاولى وعلى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وعلى علمها عند إِكْتَبَ بِاللَّهِ يُضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا انزل من السماء ماء وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ق وَعو أنامَكمْ قُلو في ذلك إِ فيِي ذَلكَ لآيات للهاَا إِ فيِي مِنَّا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى مِنَّا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَات كلها تكذب واما قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى قال اجئتنا لتخرجنا من بسحرك يا موسى 29- فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن كَرَنَسُوا قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النّاسُ ضُحًى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النّاسُ ضُحًى فَتَوَلّى فَالْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى فَتَوَلّى قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِطَكُمْ بِعَذَابٍ قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى خَابَ مَنْ افْتَرَى وَقَدْ خَابَ مَنْ فَتَنَزَعُ أَمرَهُم بَينَهُم وَسَجوى فتَنزَعُ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 ارضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المسله فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا فاجمعوا كيدكم صفا وقد افلح اليوم من استعلى وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قالوا يا قال بل الق قال بل الق فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها في نفسه خيفه موسى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 فتلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ان مَأْصَنَهُ كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى أُلْقِيَ فيه هارون قال اامنتم له قبل ان ااذن لكم قال اامنتم له قبل ان ااذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر كبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل وَلا أُصَلبًاَّكُم في جُذوع النَّخْلِ وَلَ تَمَّأَونَا أَشَدُّ عَذاابَ وَأَبِق وَلا في جُذوع نَّخِ وَلَ أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انما تقضي هذه الحياه الدنيا انما تقضي هذه الحياه الدنيا ان امننا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحت وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا ومن يأته من الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكر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 راهم في العون بجنوده فغشيهم من اليم غشيهم واضل فرعون قومه وما هدا واضل فرعون قومه وما هدا يا بني اسرائيل لقد انجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الايمن يا بني لئن جئناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَكُلُوا مِن طَيِّبَاتِنَا غَذَّكُنَّ وَلَا تُطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يُحِلَّ عَلَيْهِ غضبي فقد هوى ومن